يا رج من اتعب تري بمرقاك أ ت ع ب ت من هو وصل قمك ما ظن قبلي احد عداك ما ظن قبلي احد تمك وفرح يلي عجز تلقاك وين أ ن ت قلي وجي يمك جهل ت خ ط الفين ك ل وتسعه جهل تخطاك للحين مجهول لي يمك, 2009 جهل تخطاك للحين مجهول لي يمك و د ي ب زادك و ش ر ب ة ماك يا عطر فرحي ابي شمك يا طفل ماعندي لي شراك ماعندي يلي س و ى كمك أ ن ا شقيق الذي رباك لا أجفل عاد تجفل و أ ن ا عمك اقرب دخيلك أ ب ي ك أ ب غ ا ك اقرب دخيلك ابي ضمك هذا ز م ن الذي نساك نساك زوجه الذي زمت